وَلَعِلْمُهَا إِنَّ رَبِّي فِي كِتَابِ اللَّهِ يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا طُولًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا مِنَ السَّمَاوَاتِ 114. ورجنا به أزواجا من نبات شتى 115. كلوا وارعوا أنعامكم ذَلِكَ إن في ذلك لآيات لأولنها 117. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 119. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 110. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفكروا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 114. ويخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا 115. كيدكم ثم أتوا وقد أفلح اليوم من استعمل